اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين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 فَإِنْ تَنَاوَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائه لآئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كُفْرًا.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 مُلِ العِزَّة فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا مَعَهُمْ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 لكم وان ام كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم, ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجرع الله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 يروان الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله ما لم تجد له سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين, تتخذ الكافرين أو لِلَّهِ الَّذِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ أَتُرِيدُونَ أَنَّ لَن إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بإله وأخلصوا, وأخلصوا دينهم لله فهؤلاء كم المؤمنين وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن وشكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما